أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن آذى لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوفتعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلال ثم لا أصلب أنكم وما تنقم منا إلا أَن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم واننا فوقهم قاهرون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 سَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَمَا انظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنْ اسْتِمْرَارَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ